قبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا أقدمها هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع للواقع الذي طغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عما هو هو آت وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات وراح الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات ذلك يوم نسي الإنسان أنه سيبعث بعد الموت ليقف بين دي رب الأرض والسماوات ليقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ليقال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيها الأفاضل تعالوا معي بسرعة لأن الموضوع طويل زلنا نقف مع البشرية كلها وهي تقف على بصاط العدل في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل والناس غرق في عرقهم على قدر أعمالهم وجهنم تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا وكل نبي ورسول يقول نفسي نفسي نفسي في وسط هذا الهول ينادى على أمة الحبيب لتتقدم فنحن الآخرون السابقون نحن الآخرون الأولون تتقدم الأمة المرحومة الأمة الميمونة الأمة المباركة الأمة المكرمة في الدنيا والآخرة لترحم من هول القيام بين يدي الحق جل وعلا في هذا الموقف الرهيب وتعرفنا على أول من يقضي الله جل وعلى بينهم يوم القيامة ثم طرحت هذا السؤال في آخر الحلقة الماضية يا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة والجواب مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال الحبيب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح يا رب جعلنا من أهل الفلاح والنجاح وإن فسدت فقد خاب وخسر وفي رواة الطبراني بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صالح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله حبيبي في الله تقدر في زمن الشهوات والشبهات وزمن الأنانية البغيضة تقدر تتخلى عن هذه الصلة الصلاة صلتك بمولاك صلتك بربك جل في علاه تقدر تتخلى عن هذه الصلة في واحد فينا مالوش هموم في واحد فينا مالوش أحزان همومي وهمومة كثيرة والأحزان كثيرة والقلق للطراب ضيق الصدر الاختناق والدماء اللي عمله تسفك والأشلاء اللي بتمزق والدموع اللي عمله تنسكب على وجوه أطفالنا في ليلة العيد فقد أباه وهذه الطفلة فقدت أمها وهذه المرأة فقدت زوجها هذه الآلام وهذه الأحزان التي تمزق القلوب والله العظيم والله ما في صلة لتذهب عنا هذه الآلام لتبدد عنا هذه الأحزان لتطهر عنا أدران الذنوب والمعاصي إلا إلا يلا بسرعة إلا أن تتوضأ وأن تلجأ إلى الله جل وعلا في أي مكان شئت وفي أي زمان شئت وتحت أي سماء شئت وفوق أي أرض شئت واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وقل بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه رباه رباه رباه رباه رباه قلب تائب ناجاك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك يلا توضه يلا اتوضه وتعالى اركع ركعتين. والله العظيم والله لو صدقت لذهب همك وزال غمك وحول الله قلقك إلى أمن وحزنك إلى سعادة وفقرك إلى غنى، بصدق، أصدق مع الله جل جلاله، تعال بصدق، بصدق، والله العظيم سيطهرك الله من كل معصية ومن كل ذنب. كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهواء صلى تب اسمع, اسمع اسمع شوف الحبيب النبي عليه الصلاة بيقول ايه والارأيتم والحديث في البخارية ومسلم من حديث ابي هريرة ارأيتم لو ان نهرا على باب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى من درنه شيء يعني ايه مش فاهمين الكلام ده يا رسول الله قدامك على الباب على باب البيت طرعة نهر لا نهر النبي قال نهر يا نهر جميل جاري عذب حلو كل يوم تنزل تغتسل فيه خمس مرات ممكن يبقى على جسدك شيء من القدارة او النجاسة مستحيل قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الله الله الله تعاوز ايه تاني تحترقون تحترقون الحديث في سنده ضعف من باب الأمان العلمية تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون يعني بالمعاص والذنوب نظرة كلمة الإنسان يضعف أنا عبد أنا بشر الرب رب والعبد عبد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 يا رب رمضان هو رب شعبان هو رب شوال هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت لا تكن رمضانيا أيها الحبيب لا تكن رب كن ربانيا كن ربانيا مع الله جل وعلا فوق أي أرض أنت وأي زمان كنت الصلاة صلة أو تسيب الحبل ده أو تترك الصلاة دي هتضيع والله هتضيع والله هتضيع في الدنيا والآخرة يا الله أولا أدلكم ده مين اللي حيدل الحبيب في حد غير الحبيب والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات يا الله على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره يعني ايه اسباغ الوضوء على اعضاء الوضوء او اسباغ الوضوء وانت كاره لان المي برد ولان الجو برد المعنيان واردان اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط لا خد الرواد كمان جميلة قوي حلوة قوي في الصحيحين من حديث أبي هريرة شوف سيدنا النبي يقول إيه والمن تطهر في بيته اتوضى يلا بسرعة في البيت وتعيهد ربك من اللي الذي كان على صلاة الفجر في جماعة أوعى فجر أول يوم في شوال تسيب ومن تكن برح في المسجد أوعى قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته توضى ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله ها خلي بالك كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة طبعاً من الشيء ده مريح بعربي. كل لفت كوتش يا سيدي ما تزعلش. شي ما هيدو خطوة برضو ما خطوة من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك خطيئة والأخرى يرفعك الله بها درجة ورويت البخاري سيدنا النبي يقول لك إيه ولم يزل في مصلّاه ولم يزل في مصلّاه تصلي الملائكة عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم دعوة الملك ما تردش أبداً اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال كذلك ما لم ينتقد ضوءه طول ما أنت جالس في المسجد ولا زلت على وضوئك وجلس في ذكر الملائك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له تبخد كمان رواع عشان اعدى على الوقت الموضوع موضوع جميل قوي وما بتحدث عن الصلب يعني ما بعرفش رحوش نفسي لأن نصل الصلاة وكثير من أحبابنا وإخواننا وفرطين في هذه الصلة ينفع ينفع ربنا بقى مغراءك في النعيم اللي انت فيه ده وما تصليش ينفع يا أختي ينفع تبقى جلس تتفرج على الفيلم وع وتسمع الأذن وتقول لا أنا خايف يجون أو لما المسلسل ينتهي قم بسرعة, بسرعة ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة ومبقاش في أول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب ينفع ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة ومن يعمل فامة سجد عشان العمال يطلعوا من رئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق ينفع, ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات ينفع والله ما ينفع والله بخطبك أيها الحبيب يا أستاذ الفاضل أيها المسؤول يا من من الله عليك بهذه الأمانة بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا والله العظيم بخطبك بألبي والله بقلبي لأني والله بحبك وخيف عليك هتسأل بين يدي الملك جل وعلا ازاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي اوقات الصلوات ازاي والله العظيم جريمة اقسم بالله كبيرة يا اخوانا الصلاة اول ركن من اركان الدين بعد التوحيد خلاص انت قلت لا اله الا الله محمد الرسول ترجم بقى ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك اول ترجمة الله اكبر الله اكبر اكبر من الكلية والجمع والوزارة والتجارة والزوج والأولاد والأمور أكبر من كل شيء خلاص خلاص أنفذ كل ما في يدي وأذهب إلى الملك الحق لأطرح قلبي قبل جسدي آه لو سجد القلب يا الله البدن بسجد بس القلب فيهن القلب فيهن أخونا اسمع العبارة واحفظها مني القلوب جواله أقسم بالله ممكن جسدك يبقى ساجد والقلب ما هو معاه خل بالك بدليل انتك بتخلص الصلاة ما انتش عارف ما انش عارف انا قرأت الفتحة وانا جالس ولا قرأت التشهد وانا واقف ما عرفش كام ركعة فممكن القلب ما ببقش معك خالص القلوب احفظ الكلمتين دول حلوين قوي ومن بركة العلم ان انسب العلم لأهله فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله القلوب جواله اسمع اسمع دي علي قوي اوي اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء آه قلبك فين معلق بالعرش في السماء ولا اعزك الله لسه في دورة المية الله يعزك ويرفع قدرك ويحيي قلبي وقلبك انت فين ايها الحبيب لا خد كمان مويتر تاني معاك هل لا دي اول ما تروح السرير وتنام ما عليش استنى شوء. لحظة واحدة فتش فتش عن القلب انت نيم على السرير اعمل عم الشيخ محمد قلبي معي لا والله بس فتش عليه دور عليه قلبك هيبات فين؟, هيبات فين في جسم لا لا ممكن يبات في الجسم وممكن يبات في حتة تانية خلي بالك اذا اويت الى فراشك فانظر اين يبيت قلبك وان استيقظت من نومك فانظر الى اين يطير قلبك أما تنام قلبك هيبيد في معلق بيه بالأخرة خيف من الموت خيف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة ولا ما انتش شاكر حاجة ما انتش واخر بالك من حاجة وأول ما تصحى ها منشغل بايه بالوضوء او صلي الفجر يا خبر ده ما صليتش اللي لدي قيم الليل ده الفجر هيأذن ولا القضية مش م... قلبك هيبيد فيه وأول ما يصحى يطير على فيه فالصلاة صلة صلة ما فيش عاقل يتخلى الآن عن هذه الصلة في زمن المديات والشهوات ما نش عاوز أطول في المسألة بس خد كمان البشرة الجميلة يدي من سيدنا النبع تام يوم القيامة الله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمان بشرعكم اليوم جنات الله أكبر بشراكم اليوم جنات شايف النور اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار ولا تجعلنا يا ربي برحمتك من أهل الظلمات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا ليه نقتبس من نوركم ما تسيبوناش في الظلم الحالكة دي خلونا معكم نمشي معكم في النور ده قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادي اهل الظلمات اهل الانوار الم نكن معكم مش كنا معكم في المساجر والجماعات والجموعات قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي بأهل الدين وبأهل التوحيد وبأهل الإيمان وارتبتم أي تشككتم في كل ما بلغكم به العلماء وعن الله وعن رسوله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله يبقى أول حاجة تحسب عليها الصلاة يلا بسرعة عاهد ربك دلوقتي الآن الآن إنك ما تضيعش الصلاة طبعا من الشيخ ده أنا ما صليتش بقال كتير الآن صلي الآن صلي الشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها بس تعالى أقبل على الملك بقلب محب وجل وأنا أقسم لك بجلال ربي أن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز قال سبحانه قل يا عبادي الذين ها أسرفوا على أنفسهم يا... الآن البيت هي الزينة أوي أسرفوا على قل يا عبادي الذين وحدوا قل يا عبادي الذين صاموا قل يا عبادي الذين قاموا الليل الذين أسرفوا على أنفسهم أن ينادي على المسرفين بالمعص وذنهم من أمثال ورب الكعبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ربنا ينسبنا ونحن أهل الذنوب والمعاصي ينسبنا عبادا إلي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مش أنت موحد أيوة بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب اتفقنا نعاهد الله على المحافظة على الصلاة يلا اقفل الورشة وامصلي اقفل بآلة وامصلي اقفل مكتب الوزارة وامصلي امصلي ما تخافش وانا بخطب كل مسؤول الصلاة اقسم بالله ستزيد الانتاج مش هتقلل هتزيد الانتاج هتضبط أخلاقنا ومشاعرنا إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمون أمي الشيخ ما معظم اللي بصله حرمية أقسم بالله ستزيد الإنتاج مش هتقلل هتزيد الإنتاج هتضبط أخلاقنا ومشاعرنا إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمون أمي الشيخ ما معظم اللي بصله حرمية لا تب خليه أصلي ويسيبي أصلي ستنهاه صلاته يوما المرة دي صلي لسبب من الأسباب وبعدها إن شاء الله سيصلي للملك الوهاب وحينئذ سيتغير سلوكه ضميره كلامه لسانه نظره كل شيء فيه سيتغير بس لما يدع حلاوة الأنس ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى ويا سلام على شيخنا ابن القيم بيقول ولا يذوق حلاوة الأنس بالله إلا من خرج إلا من خرج من ضيق الجهل يعني الجهل بالله والجهل بأسمائه والجهل بصفاته والجهل بعظمته والجهل بقدرته إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم وإلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس يا الله تدوء بأ لزة القرب وحلوة الأنس وحتما ستنهاك صلاتك بإذن الله جل وعلا تعال نعهد ربنا أيتها الأمة الحبيبة أيتها الأمة القريبة أيها الموحدون في كل بقاع الدنيا أخاطبكم تعالوا نعهد ربنا على الصلاة من ضيعش الصلاة أخاطبك أيتها الفاضلة المسلمة اوعى الضيع الصلاة طيب بسرعة تعالوا لنرى ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة قال الحبيب كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام الطبراني في معجميه الكبير والصغير والخطيب في التاريخ بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع آه إيه دول بعد الصلاة أيوة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه الله لا تاني تاني كده بالراحة عم الشيخ واحدة واحدة بالله عليك الأول بتقول تقول إيه عن عمره فيما أثناه آه خلي بالك العمر هو رأس المال وهو البضاعة ومن فقد رأس ماله وفقد بضاعته ولم يحقق ربحا فو من الخاسرين. آه رأس مالك عمرك، بضاعتك عمرك. طب ضاع رأس المال، ضاع العمر، أعمل إيه؟ خسرت في الدنيا والآخرة. أفاحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعال الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى أنت عايش كلا وخلاص الصبح على الوظيف أضبط المنبه على الساعة سبعة فين صلاة الفجر مش مشكلة دلوقتي مش مشكلة يا مولانا ما ديقش علينا المسائل أضبط المنبه على سبعة عشان الوظيف وبعدين أرجع من الوظيف أجلس بقية الوقت على القهوة وبعدين أرجع نام وأصبح الصبح على الوظيفة وهكذا وهكذا الدنيا شغلاني التجارة الشيخ من لو ما خدتش بالنرض وحطت عيني فصط راسي حضيع لازم طب بعدين والنهاية ايه ايه النهاية اقسم بالله ان لم تفق لن تفيق الا وانت في عسكر الموت الايام تجري الايام تمر والاشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل وبعدها سيقف الجميع بين هذه الملك الحق الجليل للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ما تقولش بعد يعني ما فيش وكفى بنا حاسبين لا مكتب محاسبة ولا اطلاقا الملك وكفى بنا حاسبين كم من مصيبة قد كنت اخفيتها اظهرها الله لي وابداها وكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرني الله اياها يا الله يا رب استرنا في الدنيا والاخرة اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب اللهم اغفر ذنوبنا يا رب يا رب برحمتك لا بأعمالنا والله برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله العمر خلي بالك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعنيه مش فاهمين الحديث يعني من وظف صحته ووقته في طاعة الله أو في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط هو ده سعيد في الدنيا والآخرة وملم يوظف صحته ووقته في طاعة الله أو في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبون الخسران في الدنيا والآخرة وكان أحد السلف يقول كيف يفرح من يومه يهدم شهره ومن شهره يهدم سنته ومن سنته تهدم عمره ومن عمره يهدم أجله ومن يقوده أجله إلى موته كان الفضيل بن عياض لقي رجلا بيقول له كم عمرك فبقول له ستين سنة قال ستون سنة فقال الفضيل منذ ستين سنة وأنت تسير إلى الله أو شكت أم تصل الربط توصل والله قال إنا الله وإنا إليه راجعون أنت بتخوفني يا فضيل ولا إيه؟ إن الله وإنه لي راجعون قال أخي الحبيب هل عرفت معناها قال نعم عرفت أني لله عبد وإني إليه راجع قال من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه ومن علم أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب فبكى الرجل وقال يا فضيل وما الحيلة قال الفضيل يسيره قال ما هي أرحمك الله قال اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك وكان لقمن بيقول ولده لقمن الحكيم بقول له أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها لا لا والله يتاني الكلام ده والله كلام غالي أوي والله كلام غالي وعالي خلي حضرتك لو انت في القاهرة ومسافر المنصورة خلاص ركبت على الطريق السريع ولسه في اول القاهرة انت اقرب الى المنصورة من القاهرة لانك متجه الى المنصورة وعطى ظهرك للقاهرة فشوف لقمان بيقول له إيه انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الاخرة فانت الى دار تقبل عليها اقرب من دار تبتعد عنها اذا مر بي يوم ولم أقتبس هداً ولم أستفد علما فما ذاك من عمري تاني إذا مر بي يوم ولم أقتبس هداً ولم أستفد علما فما ذاك من عمري خل دش أيها الحبيب فليكن هذه تكن هذه الكلمة هي الشعار إذا مر بي يوم ولم أقتبس هداً ولم أستفد علما فما ذاك من عمري عن عمري فيما في ما أفناء دم ضعوا الحلقة الواحد والسنة بصراحة عشان ان شاء الله لسنا حلقتين عاوزة دخلكو آخر حلقة الجنة يا رب جعلنا وياكم من أهل الجنة لسلنا حلقتين إن شاء الله بكرة وبعده بإذن الله تعالى أسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة فخلي بل حضرتك عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه الجسم لأمانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ها حتسأل عن الفؤاد فؤاد أيوة بتحب مين تبغض مين ها الولاء لمين لله ورسول المؤمنين ولا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 لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشرات هناك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصلع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره تحب مين القلب والسمع تسمع ايه تسمع لمين بتسمع لمين فاللي بالك ما تسلمش أذنك كده لأي حد يقولك عن الله ولا عن الرسول أبدا انت بتسمع لمين تسمع عن مين حدد منهج السمع وطاعش عم مضعش ما تسلمش بصرك أو أذنك لرجل غر جاهل يأخذ بقلبك وسمعك بل وبحياتك كلها إلى خسران الدنيا والآخرة هذا الأمر دين فانظر عن تأخذ هذا الدين وهذه الأمانة لا تسمع إلا من الربانيين من علماء الأمة الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله ما العلم قال الله قال رسوله بس مش أنا أرى وأرأيت وراء أرأيت سبك من المذهب الأرأيت ده إنما خلك مع الله مع الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتسعد ولتنجو في دنياك وأخراك اسمع عن الله ورسوله أي مخلوق يؤلك قولا يخالف قول الله ويخالف قول الصادق رسوله اضرب به عرض الحائط مالوش قيمة مالوش اي قيمة لا يستمد القول قيمته الا من موافقته لكلام ربنا وكلام الحبيب نبينا فلان الفلاني ما ليش دخل يا عمي اسأل الله نرفع قدر الجميع انا ما دخل بحد انت تقول لي قال الله قال الرسول قال ابو بكر عمر عثمان علي ابن مسعود ابي كعب مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة العلماء, العلماء. تسمع إن السمع والبصر والبصرة كل أولئك كان جسمك ده أفنته في إفطاعة ولا في معصيف شهوات أحمل الذات في أمور دنيا دنيا دنيا ما الدنيا مش هتنتهي ما تشتغل للدنيا ما بقولش ما نشتغلش للدنيا ما نشتغل للدنيا بس ما ننساش الآخرة تبخذ البشرة دي عشان برضو ما تخافش ومتصور انت انت لو قفلت البقاء لو رحت تصلي وقولك لا يا عم اللي عزو البيت يحرم عالجامع ر والله ما هو من كلام النبي أبدا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا شوف شوف شوف النبي يقول لك إيه؟ والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة الله ومن كانت الدنيا همه ها؟ خلي بالك جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له برضو من تشمح حصلت تهمه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة الله ومن كانت الدنيا همه هل بالك جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له برضو منتش محصل إلا للملك مقدره لك هتلف في شمال من القاهرة للطنطة الإسكندرية للإمارات للسعودية ما فيش فايدة إلا ربك مقدره هو اللي تحصله. فقط وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يا حاتم قيل لحاتم الأصم بما حققت التوكل قال بأربعة أشياء علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري أن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل وعن علمه آه ماذا عمل به اه العلم يا رب ارزقنا الاخلاص يا الله وانا قلت في الحلقة الماضية عالم او يعني تسعر به النار تسعر به النار لا مش امين ليس امينا طب خد يا الله سيدنا النبي يقول كما في الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار يا الله صور أن النبي كان يستعذ بالله من علم لا ينفع النبي محمد أو الله. والحديث في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها وعن ماله بسرعة ما علي من أين اكتسبه وفيما أنفقه المال موجود نعمة يا سلام ما أشرفها وما أكرمها من نعمة إن كانت في أيدي الصالحين والشرفاء وأنا مش عارف الناس بتزعل لما يشوفوا رجل من أهل الدين وأهل العلم ربنا موسى عليه الله هو لازم يعني الرجل العالم أو رجل الدين يبقى لبس جلبية مقطعه ويكون مريل ويكون ريحته تقرف ليه كده أخوان ليه ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الخلق وكان أغنى الخلق جاءه رجل فسأله الصدقة فاعطاه غنما بين جبلين أو في وقت تاني لم يربط الحجر على بطن من شدة الجوع عشان يعلمنا عشان إنما كان أغنى الخلق كان أغنى الخلق صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وربنا قال له كده والضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك ما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطرض ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهده ووجدك ها أيوة هي دي عائلا يعني فقيرا فأغنى أغنى قلبك وأغنى سمعك وأغنى بصرك وأغنى حياتك وأغنىك بالمال وأغنىك بالمكانة ورفع ذكرك وأعلى أغنى بكل ما تحمله الكلمة من معنى طيب المال ما أكرمه إن وجد في أيض الصالحين والشرفاء ليحركوه في مراضي رب الأرض والسماء اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله كما في الصحيحين حديث المسعود بيقول للصحابة أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ومال أحب إليه من مال وارثه قال فإنما له ما قدم ومال ورثته ما أخر وفي صحيح مسلم حديث عبدالله بن الشخير أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي الأموال والأرصد والعمارات والعقارات بالراحة شوي مالي مالي وهلك من مالك إلا ما أكلته فأفنيت أو لبسته فأبليت أو تصدقت فأبقيت فأبقيت أوعتين سديق أو تصدقت فأبقيت هو ده المدخر لك النبي بيقول للسيد عائشة أي اللي بقى من الشاه والحديث في السنة الترمذي بسنده الصحيح قالت ما بقي إلا غير كتفها اللي تصدقت به هو اللي بقى غير كتفها اللي تصدقت به هو اللي باقي إنما اللي, اللي موجود ده خلاص لا إله إلا الله لا إله إلا الله طب بسرعة كذا المال ظل زائل وعارية مسترجعة فما تجمعش من الحرام والله ما ينفعك والله ما ينفعك عم الشيخ مفلان ده ربنا موسع عليه ومسائل مشى معاه مبحبحة اخر موسوط اخر مبصاط واحنا عارفين المال جاي منين خلي بالك هو عتغتر رب العزة سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ودي مش علامة رضا ما انا قلت لك انت نسيت قارون تنسيت قارون يعني أموال عجز العصبة من قول القوة عن حمل مفاتيح الخزائن فقط الخزائن القرونية ما يدروش ومع ذلك فخسفنا بها بدره الأرض ما تغترش فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون مش هتسألوا عن كل هذا الذي تجمعونه وتنفقونه في أن لا هتسأل النبي عليه الصلاة يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب آه مفتوح عليه إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب والعبد مقيم على معصيه فأعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل استدراج أيحسبون أنما نبدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات لا ما تفتكرش كده مش كده أبدا فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقل ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رسطه فقل ربي أهانا كلا ليس كل من وسع الله عليه فهذا دليل إكرام الله له وليس كل من ضيق الله عليه فهذا دليل إهانة الله له إطلاقا خلي بالك من المال دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوب وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع طيب بعد ذلك بعد ذلك اسمع بالسرعة كذا إذا فرغ الله جل وعلا إذا فرغ الله جل وعلا وكلمة فرغ كلمة نبوية صحيحة كما في الصحيحين حتى إذا فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فتعلق بالعرش حسن حد يقول ده دي لا تلق بذات لا فضل الله من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقول حتى إذا فرغ الله جل وعلا من الحساب بين الخلق من الحقوق التي له تبارك وتعالى أمر الله جل وعلا لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق سلم سلم يا رب يا الله أيها المظلوم صبرا لا تهن إن عين الله يقضى, يقضى لا تنام نم قرير العين خاطرا فعدل الله قادم بين الأنام أيها الظالم أيها الظالم، وخطبك بقلبي والله لا تغتر بقوتك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بمنصبك، لا تغتر بكرسيك، لا تغتر بسلطانك، لا تغتر بصحتك يا الله ده في الساعة ستقف فيها بين يدي الحق تبارك وتعالى. لا يظنن أحد أنه سيدخل الجنة ولو كان من أهل الإيمان وفي عنقه مظلمة لأخ مسلم مستحيل مستحيل وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة حبيبي في الله أقسم بالله سيقتص الله جل وعلا للدواب والوحوش يوم القيامة اسمع النبي يقول إيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء مش ممكن مش ممكن والله شيء يخلع القلب شاه شاه ما ملاش أرون شاه تانية بأرون طحيط تعالي مش ممكن يوم القيامة على روس الخلائق والأشهاد يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر مر النبي مع أبي ذر على شاتين تنتطحان فالنبي بقول لأبي ذر يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان قال لا فقال المصطفى ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة مش ممكن مش ممكن وحوش روى ابن جرير الطبر بسند صحيح من حديث ابن عمر قال ابن عمر إذا, حشرة إذا كان يوم القيامة حشرة الوحوش والبهائم والدواب ثم يقتص الله عز وجل للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها ثم يقول الله كونوا عند عندئذ يتمنى الكافر أن لو كان أكملها أكملها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة تصور دمع البهائم والدواب والوحوش في قصاص فما ظنك بالمكلفين؟ هذه الحشوة ليست مكلفة. ما ظنك بالمكلفين من خلق الله وعباد الله لا بد من القصاص ولا بد من أن تنصب موازين العدل. أما والله إن الظلم شؤمن ولا زال المسيء والظلوم ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم لا تظلمنا إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع قباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي نبي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن لو اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي غير رواية الصحيح يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي النك ولو بعد حين يا الله وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليملي للظالم آه خلي بالك من دي قل لك لا ده فلان ما شاء الله صحة وما شاء الله مركز ومنصب ومكان وب... لا خلي بالك إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للمهاجرين اللي رجعين من الحبشة ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة خرج لنا الحديث يا حاضر حاضر حديث راه الامام ابن ماجه فرأيتم بأرض الحبشة قالوا بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس اذ مرت بنا عجوز من عجائز رهاب <تصفيق> ابن عبد الله رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه حين عادوا عام الفتح من الحبشة قال ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قالوا بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس اذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم امرأ عجوز تحمل قلة ماء على رأسها فمرت بفتى فوضع الفتى كفه بين كتفيها من ظهرها ودفعها على الأرض فانكفأت على وجهها وانكسرت جرتها فجلست ونظرت إليه وقالت اسمع لت قالت سوف تعلم يا غدر يعني يا غادر يا ظالم سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة وشهدت الأرجل والأيدي بما كانوا يعملون سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا النبي قال صدقت صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها أقسم بالله أمة الظلم ولو كانت مسلمة إلى زوال وأمة العدل ولو كانت كافرة إلى بقاء إيه كلام لك تقوله عم الشيخ ده كلام خطير بقول لحضرتك تاني إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة أولا كمان مرة محتاجينها الأمة محتاجاها إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة الظلم ظلمات يوم القيامة وخلي بالك هناك بقى ما فيش درهم ولا دينار ولا جنيه ولا ريال ولا دولار لأدى حسنات وسيئات قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم فليتحلله اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات يؤخذ من حسناته لأخيه فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بالصيام بصلاة وصيام وزكاه ويأتي خلي بالك وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا رب سلم سلم أنا عاوز حضرتك تعيش معايا المشهد ده بالله عليك عيش معايا كذا والظالم واقف في أرض المحشر على بساط العدل في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب وكل من ظلمهم في الدنيا يحيطون به والله ما يعرفهم نسى مين واللمين واللمين وقتل مين واللمين واللمين كله بيحط به من كل جانب ده يقول لرب العزة شتمني وهذا يقول ضربني وهذا يقول قتلني وهذا يقول كان قادرا على ان ينصرني وان يرفع عني الظلم فما جبرني يا الله يا الله الحقوق كل عوز الحق طيب يأخذ من سيئة هذا الظالم من حسنات هذا الظالم الى صحائف المظلومين وما فيش درهم ولا دينار ما فيش درهم ولا دينار طب خلصت الحسنات يا الله الصحيفة بقت بيضة من الحسنات ما فيش كل الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا ضاعت بتشتم اخوك ليه بتضربه ليه بتستغل منصبك في اذاء خلق الله ليه انت نسيت اللحظة اللي ستقف فيها بين هذه الله جل وعلا ليه والله العظيم ستؤدي الحق كاملا غير منقوص ما فيش حسنات طب لسه دول بطلبه الحقوق يؤخذ من سيئات هؤلاء لتنقل إلى صحيفتك يا الله سيئات مع ملتهاش أي هذه سيئات من ظلمتهم في الدنيا فترفع رأسك وتمد عنق الرجاء إلى رب الأرض والسماء أن يخلصك من هؤلاء فيقرع سمعك ويخلع قلبك نداء الحق جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله ولا تحسبن الله غافلا غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين يعني مسرعين, مسرعين مقنع رؤوسهم رفعين الرؤوس نحو الداعي لا تطرف أبصارهم مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الأفئدة قفزت من الصدور بلغت الحناجر وأنذرهم يوم الأزفة إذ, يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع نطاع ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أيها الحبيب في فلسطين أيها الحبيب في العراق أيها الحبيب في لبنان في أفغانستان في الشيشان يا من ظلمت يا من سفكت دماؤك يا من مزقت أشلاؤك لا تحزن اصبر أين الظالمون أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من دوخ الدنيا بسطوطهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى الكل يفنى فلا إنس ولا جان الكل يفنى فلا إنس ولا جان أصبر لا تحزن ولا تيأس وأختم. الله عليه وسلم قال أول ما يقض ما يقضي الله فيه يوم القيامة في الدماء. طب دم فش تعرض منه بن ليمت. قلت أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة لا. الصلاة حق الله والدماء حق العباد. وقد جمعت رواية النسائي بين الأمرين. فقال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضي فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وقال صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا وهذا الحكم يعني لا أقوله لأبين أن حرمة الدماء مقدسة لدماء المسلمين فقط بل حرمة الدماء بصفة عامة الذي قدس هذه الدماء وحرمها رسول رب الأرض والسماء ففي الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمر بن الحكم الخزعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا رسالة أوجهها من قلب مصر الآن في هذه الليلة المباركة لإخواننا في فلسطين ولإخواننا في العراق كفوا عن الدماء كفوا عن الدماء المسلمة المحرمة خاطبك أيها المسلم على أرض فلسطين إياك أن تسفك دم أخيك المسلم وأنت أيها الحديب في أرض العراق إياك أن تسفك دم أخيك المسلم وارطه لا مخرج لك منها لا في الدنيا ولا في الآخرة فدماء المسلمين حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها الأفاضل هل يا ترى انتهت مشاهد القيامة؟ لا لا بعد الحساب لا زال هناك شيء نعم بعد الحساب تنصب الموازين فالحساب لتقرير الأعمال والموازين لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها وهذا ما نتعرف عليه غدا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سطرني الله وإياكم في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته